الإنسان ليطغى إن الإنسان ليطغى أرآه استغنا إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن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 كاذبة خاطئة، فاليدع نادية سندع الزبانية، كلا لا تطعه وسجد وقترب.